السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن الإسراء والمعراج وكيف أرست معالم كثيرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان من هذه المعالم أهمية المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منها أيضا أن المسلمين جميعا مسؤولون عن تحرير المسجد الأقصى وعن هذه الأراضي المقدسة هذه المسؤولية التي ألقيت على كاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج ومن بعده صلى الله عليه وسلم تحملت أمته أمة محمد الأمة الإسلامية تحملت هذه المسئولية مسئولية تحرير المسجد الاقصى والاراض المحتلة مسئولية تحرير غزة هذه المسئولية في اعناقنا في أعناق, في اعناق امة محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمنا ايضا ان هناك علاقة وثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى سبحان الذي اثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذه العلاقة تعرفنا أنه هذه المساجد كلها جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وإذا كان هناك خطر يقع على المسجد الأقصى فمعناه أن المسجد الحرام وأهل المسجد الحرام والسعودية ومصر وكل بلد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن ينتفض ويقوم ليحرر هذا العدو المغتصب على أرض فلسطين واليوم إن شاء الله رب العالمين نكمل هذا الحديث كيف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التكاليف التي نزلت عليه ليلة الإسراء والمعراج إلى خطوات عملية ومع اولى هذه الخطوات العملية بيعة العقبة هي حديثنا اليوم إن شاء الله رب العالمين في غزة قصة الصراع ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني نيران الباغي التدويني أنا المحروم من وطني وفي وطني شرائيني أنا الجرح الذي نزف انا الدمع الذي زرفا انا اللحن الذي عزفا مشيد النصر والتمكين قلنا إننا قد تحدثنا في المرة السابقة عن هذه المعالم التي أرستها رحلة الإسرائيل والمعراج في نفوس الأمة المحمدية صلى الله على نبيها محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل قول وفقط ولكنه كان رجل عمل أيضا وميدان العمل يختلف عن ميدان القول فكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تحويل هذه التكاليف التي نزلت عليه ليلة الإسرائيل والمعراج إلى مراحل وإلى خطوات عملية حتى يحرر المسجد الأقصى كيف يربي أصحابه كيف يدعو الناس ليدخلوا في هذا الدين حتى يحرروا المسجد الأقصى كيف يربيهم تربية جهادية كيف ينتقي ويربي ويكون وينطلق بهذا الجيش ليحرر المسجد الأقصى حتى ولو لم يحرره بنفسه ولكن بعد جيل وجيل وجيل وبعد جيل صلاح الدين وبعده بكثير كيف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا؟ بداية ببيعة العقبة ولكن نرحب أولا بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا دكتور جمال عبدالله أدرك رسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة أنه عليه تكليف وهو تحرير المسجد الأقصى من أيدي هذا العدو الرومي البيزنطي وهو يعلم أن هذه المهمة صعبة وثقيلة ومن ثم احتاجت إلى إعداد كبير لما كانت هذه المهمة صعبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أود أن نذكر أولا ونحن نعرض لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وجه تحديات العصر أن نذكر المشاهد والمستمع أن المعركة بين الحق والباطل ممتد عبر الزمان والمكان وهذا يحتاج إلى إعداد يحتاج الى اداد من قبل الافراد ومن قبل الاسر ومن قبل الشعوب لاننا في عصر اصبحت الجيوش في كثير من البلاد لا تؤدي المهمة المناط بها واجد الانسان نفسه امام عدو لم يعد العدة لمواجهته كما حدث في 56 و67 و48 ولذلك نحن نذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف واجه الأخطار كانت اتبع صعبة وكبيرة وضخمة لأنه مطالب إقامة الدين شرع لكم الدين ونصر به نوح، والذي أوحينا لكم الصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل جهاد الكافرين والمنافقين حتى تطبق الشرائع، حتى تقام الحدود، حتى يعمل الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم. وكان من الصعوبة أيضاً، دكتور جمال، إن, إن هذا العدو له كيان وأنه يحتل هذه الأرض منذ ستة قرون، وله قوة كبيرة في هذه الأرض. نعم، هو. لكن أنا أريد أن أذكر أنه ألقي على عاتق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكليف ضخم، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى في وقت الإسلام طريد شريد ابتلاءات مستمرة حصار للإسلام والمسلمين حصار للدعوة إلى الله وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني عوز يقول في ظروف غاية في القسوة لا. أنه حينما نزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق انطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون وبدأت الابتلاءات وده السبب اللي خليها الذهب إلى الطائف وبعدها كانت حادثة الإسلام وعلى رحلة كانت للترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم وشحنه بشحنة ايمانية كبيرة علشان يقوم بالمهاجم وضيف عليها مهمة تحرير الوطن الاسلامي وكسر شوكة الاحتلال الاجنبي لبلاد المسلمين والقدس في قلب منها وايضا حماية الجزيرة العربية من هذا العدوان فالدولة الرومانية دي كانت اقوى دولة في العالم وكان نوع من الاحتلال الاستيطان العنصري يعني ارض الشام كان يحكمها هرقل على سبيل المثال. تحت امريتو خمسين فرق, خمس فرق عسكرية مصر كان يحتلها حاكم حاكم عسكري روماني ثلاث فرق عسكرية هذه الدولة كانت يعني الاجرام الذي نلحظه في عصرنا هو صورة مكرورة هذه الدولة يعني كانت احتلال وكانت تستنفذ ثروات الشعوب على سبيل المثال كانت تعتبر مصر مخزن غلال روما كان ينظر الواحد منهم الى ان هذه الخيرات لا يجب ان تبقى بمنأى عن يد السيد الروماني فسلب سراجه هذه قوه ضخمه دوله تحتل نصف العالم وكانت تسمي حتى يعني تريد ان تغير ديموغرافيه اللي هو النظام طبيعه النظام السكاني علشان يبقى فيه الغالب العنصر الروماني وكانوا ايضا يعني يعملون على تغيير هويه المنطقه فكانوا يسمونه مثلا بيت المقدس فلسطين فلسطين أدى روم. يعني أرض الروم البحر الأبيض كان يسموه بحر الروم يعني إذن بيعتبرون ده المجال الحيوي للدولة الرومانية فاذا هذه الدولة تعتمد على قوات عسكرية ونظام إداري ونظام عسكري ضغط فلكن يبدو يبقى فيه شيء مكافئ وأرض ينطلقون منها فرسول الله صلى الله عليه وسلم لسه كيان صغير على أرض مكة مكرمة مطارة فإذن أدرك نفسين مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى إيقاد وعي الأمة اذا فقوه كهذه بقيت في هذه الارض سته قرون وتوغلت فيها واعتبرت كل جزء فيها هو ملك لها واستعبدت اهلها وجعلتهم يعملون عندها وخيرات هذه البلد هي لهم هم نعم. والبلد نفسها ما هي إلا مخزن يوضع فيها هذه الخيرات ثم يجنون كل هذا الخير نعم. إنها لقوة عظيمة إذن نعم لكن هي المشكلة معنى كده إن, أن الأمة يا دكتور جمال تحتاج إلى مقومات وتحتاج إلى أشياء كثيرة تواجه بها هذا العدوان نعم الأمة المحمدة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تحتاج إذن لمواجهة هذا العدوان أو المفروض إيقاظ وعي اللهم وتنبيها إلى المهمة التي من أجلها خلقت نعم. لإفراد الله وحده بالعبادة من مقتضيات العبودية تحرير الأوطان والمقدسات وحماية الشام كلها وحماية الجزيرة العربية العالم الإسلامي يعني وكسر شوكة العدواء هذا يحتاج إليه تنبيه الأمة إلى مهمتها والتربيا والتعليم والتربيا كما قلنا مش تربية إيمانية بس تربية بدنية وتربية عقلية وتربية نفسية وتربية سلوكية واجتماعية لأن مفروض محتاج إلى العنصر الرباني لازم متفقهين في العلوم العسكرية في الحقوق في العلوم المدنية فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على أن تقترن الدعوة بالتربيه والتعليم ولذلك وكان يدرك أيضا إنه لابد من أرض يعني تنطلق منها الحركة الإسلامية وأرض أيضا يعني تأرز إليها في مواجهتها للنظام الدولي اللي موجود في ذلك الوقت ويمكن أعتقد بعد كلام يمكن الحلقة جا إن شاء الله نشوف الهجرة وازن رسوله صلى حينتقي عليه المدينة لتكون منطلقا لدعوته وحنعرف ليه المدينة تحديدا نعم هو في شيء مهم قبل 2600 سنة أين كان العرب أين كان العرب في جزيرة العرب أين كانوا 600 سنة العدو جاسم على صدر الأمة يقتل ويستعبد كان يعتبر الشعوب دي عبيد له للدوله للروماني هو المواطن الاول لو كل الحقوق والامه دي عبارة عن ما كانش فيها طبعا بعد عهدها بالوحي فكان يعني قمة في قبلوا بالتعايش مع العدو وكانوا يعملون على خدمته يقاتلون من اجله ويؤيدون اي انتفاضه داخل الامه من اجله يعني العرب الغساسنه كانوا عمال من قبل الروم من لهمش قيمه لاعب هنا ونسو حبتة الغيرة على العرض وغير على الدم وغير على المقدسات. فلذلك يعني أزود من أجل هذا رسول الله وجد واقعا مؤلما. فلذلك انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل المهمة الدعوة والانتقاء والتربية والتكوين بحثا عن أرض يمطلق منها وعلى عليها يعيش رجال يدركون المهمة الصعبة. التي من أجلها يعني استخلفوا في هذه الأرض وإقامة الدين ونصرة محمد بن محمد وموت محمد وحماية المقدسات وتحرير الأوطان من العدوان الواقع عليه. وشاء الله تبارك وتعالى أن تتحقق هذه المعادلة. وجاء مجموعة من الشباب من أهل يثرب التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات وآمنوا به. نعم والتقوا به في شعب العقبة وتم بينهم ما سمي ببيعة العقبة. نعم. ما الذي حدث فيها؟ نعم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو حينما أسلم الأنصار له جزء من الأوس والخزرج يعني أسلمه لله رب العالمين لكن أدركه من مقتضيات العبودية لله رب العالمين أن نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد فريضة شرعية قالوا إلى متى نبقى هنا في يثرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطارد في الناس في مذكرة مكرمة ويقول من يؤينا حتى أبلغ دعوة ربي من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة فلا يجد واحدة لا يحل لنا أن نبقى هنا ولذلك قرروا أن يذهبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخرج أفضل منهم في موسم من مواسم الحج لأن كان الحج لا ينقطع ولكن وقد دخلت فيه البدع والخرافات ولكن كان العرب يعظمون حتى في الجاهلية وعظمون البيت العتيق نا. وكانوا ف... يطفون حوله ولكن نا. كانوا يطفون عرايا، فال... فهم انتظروا علشان عشان نشوف الفكر والوعي الخاص بالمسلمين لان كان هناك في المدينة معهم مصعب بن عمير يعني هو رسوله ملتقى بال... وكان معهم ام انه ارسله معهم بعد باعة العقبة لا اذكر انه بعد عيق... باعة العقبة الاولى ارسل معهم مصعب بن عمير وعلى عهده فشل اسلام في المدينة المنورة في يثرب، وهو الذي كان يرأس الوفد الذي جاء لمقابلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده هو عندهم كان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لما أسلم 12 من أبناء المدينة المنورة 3 من الأوس 9 من الخسرج كان هم نوات الدعوة الإسلامية في المدينة وكان معهم مندوب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو دي لي حكمة لأن حينما أسلم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ 12 شخص دول معنى هذا أنهم خلعوا ولائهم من الجاهلية وأصبح ولائهم لله ولرسوله ولأمة الإسلام. هذا هذا ف... عن ال... عن هذه المجموعة ولكن مصعب نعمر ما الهدف من تواجده معهم وحضوره؟ لأنه... لأن الناس يحتاجون إلى قيادة هنا في ذلك الوقت يلجأون إليها يسألونها على عليها فمصعب عاصر الوحي. حوالي نعم. يمكن 12 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نائب و... الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم عندهم نعم. وعشان هو, هو مرجع لهم هو مرجعية أنا أقدر أقول هو ممثل القائد السيد القادة محمد صلى الله عليه وسلم في لأن الناس لازم يبقى لهم قيادة نعم. ولازم يكون على قلب رجل واحد وهم حديث عهد بالإسلام فلازم حد يوجههم لأنه ممكن يدب بينهم خلاف وفي نفس الوقت علشان يهيئ له الأرض لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فلذلك دي كانت مهمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد قام بها على خير وجه رضي الله عنه لذلك نفاجئ فعلا ان هو في سنة واحدة جاء من المدينة الم... ما يقوله ما في بيت من بيوت المدينة الا ودخله الاسلام يعني بيت البيوت الا ودخله الاسلام يعني اذا كان وصول مصعب بن عمي كان فتحا للاسلام يعني شوف كان يطارد فإيه ربنا فتح له باب وأرض يأرزوا إليها كان يؤترض من أقرب الناس له عندما يعني علمت أمه بإسلامه وقصة التعذيب له معروف نعم لكنه اللي همنا بالدرجة الأولى هنا الآن إن مصعب بن عمير كان هو قائد المجموعة سبع كان سبعون رجل و و و وامرأتان اللي هي أسماء بنت عمر ونسيبة بنت كعبة الأنصر الأنصرية وكان معهم ولدين اللي هو عوف بن الحارث واخو معاذ اللي هو يعني شوف لماذا يعني حتى ان الزوج يحضر البيعة العظيمة هذا المشهد العظيم وهم قبل ان كان يسافر اول مرة يقابل النبي محمد صلى الله عندهم شوق وحب للرسول القائد اللي سمعوا عنه واسلموا قبل ان يروه لسيرته والقرآن الذي كان يتنزل عليه فتاثروا فكانوا حريصين على ان يذهبوا ويحضروا المشهد وفعلا مشهد سجلته كتب التاريخ وسجلته السماء والأرض فوصل سبعون ألف آآ سبعون آآ رجل وامرأة من أهل المدينة من الأنصار والتقوا برع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على ما بيع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو التقوف شعب لأن أنت الشيء الذي يلفت النظر يقولوا نمنا في رحل أهل ياسر مع أخوانهم اللي جايين لكن حنّش كان يعرف إيه المهمة التي من أجلها تحرك الأنصار لمقابلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوا المهنة. عشان كده نبه عليهم المسؤول عنهم قالوا يا جماعة يعني إحنا هيمضي سلس الليل الأخير الأول فإذا بقي سلس الليل الأخير يعني إحنا رحيم مشوار بس لا أحد يوقظ نائما ولا ينتظر غائبا عش قمة في السرية يقول فخرجنا نتسلل وتسلل القطر كعب ابن مالك وهيرو الخضاء ما. حتى وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة ودخل. يقول كعب ابن مالك انه كان موجود فيها عم العباس لم يكن على دين محمد صلى, صلى الله عليه وسلم لكن الله. حضر ليستوسق لابن اخيه قال من لما دخل الانصار وفي الشعب وقف تكلم العباس قال له محمد منا حيث تعرفون وهو في منعة من قومه إذا كان عندكم عندكم استعداد أنك تمنعوه وووتأ وتنصروا هذا الدين فشيء طيب كان مشكلة ذروه بين أهله فقالوا له نحن نعلم جيدا لماذا أتينا وبدأ الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب أسعد ابن زرارة في في هذا الموقف وفي هذا التوقيت كان له قول للتوكل على قومه ولمراجعتهم حتى يستوفق مما هم مقبلون عليه لا لكن هو أن نبدأ يعني عز وجل نبدأ أولا سأل النبي يا رسول الله ما ضربنا إليك أكبد الإبل إلا أننا نعلم أنك رسول الله لكن فسل ربك ولنفسك ما شئ يعني هم كان ممكن يبقوا في المدينة بيصلوا ويصوموا ويقرأوا القرآن ويتدارون سما بينهم ويدعون إلى الله عز وجل لكن أدركوا أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين ليس فقط أن يعيشوا أسلموا وفي حالهم وخلاص لا الناس كان يؤمنوا عندهم إيجابية يؤمنون أن الدعوة لله فريضة والأمر عروف من فريضة وأن المهمة العظمة إقامة الدين وتحرير الأمة من قبلة الاحتلال الأجنبي وإخراج هذه الأمة من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد ولذلك كان. هل كان أسعد بن زرارة هنا يعني يحذر قومه أم أنه يأخذ عليهم ال الميثاق والعهد ويلقي التابعة على التابعة يعني هو لما الرس... قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوه بي شيئا وأسألكم لنفسي أن تمنعوني مما تمنعونه منه نسائكم وأطفالكم وأموالكم بداء مقتضيات العبودية لله رب العالمين لعنما أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوه بي شيئا أن السمع والطعف المنشط والمكره، النفقة في العسر والزيوسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يعني يعني دي كل بعض الملامح أن تقول أن يقول قول الحق لا يخافون في الله لو متلا إن أمر معروف وإن عارمون ويقول بقول الحق فأبرز أن مقتضيات العبودية رب العمين إقامة الدين ونصر محمد محمص صلى الله عنه هذا هنا أسعد ابن ابن ابن الزراعة وقال لهم كلمات الحبي أنا أحب يعني أقرأها اسمعها المشاهد الكريم اخذ بيده سعد اسعد بن زورة فقال يعني الاخوانه رويدا اهل يثرب فان لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخراجه اليوم مناوأة للعرب كافه وقتل خياركم عداوة للعرب كافة ايوة وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله وأما, أن وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله قالوا قمت عنا يا أسعد فالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا قال فقمنا فبايعناه واخذ علينا آه يعرفهم ان المهمة صعبة المسألة مش رحلة ولا مفاهية تضحيات بالنفس تضحيات في المال وان الدنيا كلها تقف في وجههم يعني لكن هنا. وانهم آه. يعادون العرب جميعا نعم. والسيوف سوف ترفع في وجوه ولا الموقف يا أستاذ أشرف اللي يشوفوا النهاردة الآن م. لماذا الآن يعادون الصحوة الإسلامية في كل مكان في أرض فلسطين وفي أفغانستان والعراق والمقاومة لأن هذه التي تحول بينه وبين استعباد الشعوب واستحمارها كما يقول آآ آآ اليهود في في, توراة في تلمودهم إن الشعوب دي هي الحمير التي يركبها بن صهيون الجوييم التي يركبها بن صهيون الذي يحول بينهم وبين ركوب هذه الحمير يعني ولو تدرك الأمة يعني دور الحقيقي الذي تقوم به المقاومة التي تقدم الشهداء والتضحيات والناس يركعون في الخنادق وال و... ويعيشون في عوالم الليل وغيره هذر ه... لو يدركون لا لقبلوا أقدامهم و وساروا في وراءهم لكن المشكلة إن الأمة حب الدنيا وكرهية الموت لو يشوف هذه هذا نموذج هؤلاء أي الحين نحن نقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقتضيات الشهادتين إيه نصرة إخوانك في الإسلام أذ النصرة ناس جوم علشان يأخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بين ظهراني قومه يقولوا الأرض أرضكم وإحنا معاكم وندعمكم لتحقيق الأهداف يا محمد التي من أجلها فواحد علشان يأكد لهم الحقيقة أن المسألة سهلة دانتوا هتمتحنوا دانتوا هتبتلوا دانتوا هتعادوا الأقوياء و... و... و... وعظماء الأمة نعم ف... فلذلك هنا القضية دي يجب أن تكون بارزة و... طيب لأنها فعلا يجب أن تكون بارزة دكتور جمال ولأنها تمثل الواقع الذي نعيشه الآن أستاذ الحكي عايزين نركز تاني على بنود البيعة وكيف أننا في حاجة ممثة لها الآن وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم طالبهم بأشياء كثيرة وضمن لهم شيئا واحدا قال ولكم الجنة وسألوه قالوا ما لنا كنا قال الجنة إن نعم. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأذن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أمان أوفر عظيم فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم فيه وذلك هو الفوز العظيم مم. يعني مفيش دنيا بقى لأنت هتبقى زيرو. أنت هتبقى زير وأنت رئيس الدولة يقول لها تضحيات فالذين ينصرون المقاومة فيها تضحيات مم. الذين يقفون مع المقاومة ضد المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي فيها تضحيات المسألة مسألة ما هو ش سائبة وما ليه بس هي إيه يعني دي بهذي بقى الشهادة آه يا ما نصر يعني ما شهادة فلذلك هو قال السمع آآ آآ أيوة حنراجع البنود مع حركة همة اللي هو تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. هذا على سبيل المثال نحن الآن العلماء ينادون يا أمة الإسلام نصرة إخوانكم في مواجهه مصروع الشهر صيون، تحرير بيت المقدس الـ الـ الـ الوطن الإسلامي أمان في رقابكم حكم الشريعة أن تنفروا وتنصروا إخوانكم بالنفس والمال والسلاح لتحريرها ممن غلب عليها وكسر شوكة هذا العدوان الاستيطان العنصري الذي له حوالي 50 سنة على الأرض فلسطين نعم دكتور جمال باقي البنود وكيف أننا في حاجة ماسة إليها في هذا الوقت من الزمن ومن الاحتلال سنكملها ولكن بعد هذا الفاصل شاهدونا الكرام نلتقي بكم بعد الفاصل <تصفيق> فمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذه البنود أمر غير يسير وهذا ما حذرهم منه قائدهم أسعد بن زرارة والآن نستأنف الحديث عن هذه البنود وكيف أنها مطلوبة وأنها إذا أسقطناها على واقعنا الآن فنحن في أمس الحاجة إليها حتى نحرر البيت المقدس والأراضي المقدسة والمسجد الأقصى من أيدي هؤلاء المحتلين صفنا دكتور جمال قلنا البند الاول وهو السمع والطاعة في النشاط والكسل. البند الثاني النفقة في العسر واليسر نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم هنرى بعد شوية انه لما راح المدينة المنورة ووصل المهاجرون كلهم كانوا قد تركوا اموالهم وبيوتهم خلفه. فالرسول عمل حاجة اسمى عقد الاخراء الاسلامي بين الانصار والمهاجرين نعم نوع من التكافل الاجتماعي ولذلك نجد على سبيل المثال انه اخا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فسعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف ما كانش متزوج ولا عنده شيء فقال زاهو سعد بن الربيع يا اخي عبد الرحمن ليه زوجتان انظر اليهما اختار احداهما وطلقها لك فلما تنتهي عدتها تزوجها وهذا ما لأقسمه شطرين اختار أحبهم إليك فقال له عبد الرحمن بارك الله لك يا أخي في زوجتيك وبارك الله لك في مالك دلوني على السوق شو بدأ التكافل. التكافر, التكافر. ف... ويقابله العفة أيضا وقال وعش... ربنا قال إيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون سماهم ربنا المفلحين في العسر واليسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خرج مع رسله وهو مهاجرا بماله كله كان ينفق ماله كله في نصرة دين الله وفي نصرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني إيه أدنى قصة الصحابة كثيرة سنة عثمان اليوم المفروض إنها تنفق على الجهاد على أرض فلسطين على أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام لا. لأنها تقف في وجه كما قلت أخطر مشروع يواجه العالم الآن وهو المشروع الصهيوني وأمريكي الذي لا يستهدف فقط العالم العرب والإسلام يستهدف البشرية كلها والدليل على ذلك ما يجري حولنا يبقى إذن لا. هنا مشروع النفقة في العسر واليسر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذه المطلوب الآن إخوانا دعمهم وبالتالي يدخل في هذا إيه؟ إنك تفتح لهم كل الطرق وتفتح لهم الجبهات وتدعي الشعوب تستخدم وسائلها تعمل انفاق ما تعملش أنت أصلا أنت بتح محرج من, من العداء الإسلام وخايف منهم اترك الشعوب تواصل لكن ما, ما نقولش لا ندمر الأنفاق دمر ليه ندمر الأنفاق؟ ليه عشانين وما دولك تجار مخدرات ناس بيضحوا بأموالهم وبيضحوا بأولادهم من أجل نصرة فلسطين البيت المقدس بيت المقدس المسجد الأقصى ودفاعا عن شرف الأم وعرض الأمة وبكرة نحس عند جهينة الخبر لقيم ساعتها نقول لقد أكلنا يوم أكل الثور الأرض نعم دكتور جمال معانا معنا عبد الله من القاهرة السلام عليكم والله بركاته <تصفيق> هو أنا يعني عايزة أسأل الشيخ سؤالين يعني <تصفيق> لو تكتم أنا يعني بالاستماع لبعض البرامج <تصفيق> في قناة دليل وكده كنت سمعت شيخين أفاضل فاتوا وفاتيتين فأنا يعني عايزة أستشير برضو الشيخ جمال لأن يمكن أنا بوقت نظري المحدودة شايف حاجة غير كده <تصفيق> يعني كان في سؤال بتسئل بترح على شيخ لو أن المفروض دلوقتي الناس من من بلاد المسلمين عايزة تجاهد طيب في, في في فلسطين، في العراق، في أي بلد من البلاد المحتلة، فهو أفتى بأن كل بلد تدافع عن نفسها. فهل الكلام يعني هل فعلنا نحن في ظل نحن أمة واحدة، وزي ما ربنا قال إن هذه أمة كم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبودون. هل إحنا فعلا تقسيم البلاد ده ونقول كل بلد تدافع عن نفسها؟ هل هل دا صح ولا لا هل إحنا مثلا أمة واحدة المفروض نجاهد كلنا مع بعض؟ وان البلاد دي حدود سياسية حطها المستعمر وحطها أعداء الإسلام ولا إيه؟ طبعاً أم عبدالله هذه الفتوى الأولى هي واضحة جداً ان, إن الفتوى كانت بتقول ان كل بلد تدافع عن نفسها الفتوى الثانية؟ السؤال الثاني دلوقتي أنا بردو سمعت ان هو إلا على قوم بينكم وبينهم يستيق فهل إحنا دلوقتي بنا بفعلاً مع اليهود معاهدة؟ فهل معاهدة دي في ظل اللي بيعملوه فينا؟ في ظل التقتيل والاحتلال وال... وانتهاك حرمات المسلمين هل الموعودة دي ليست قائمة ولا تعتبر الموعودة نهية ولينا مفروض يكون وجهة ثانية في في في موادية اليهود خادرة يا مم عبد الله سؤالك سؤالك واضح جزاك الله خيراً ونشاء الله خير. ربنا يخلنك مالك السلام طالب كاتو طيب استناك الدكتور جماعة نكمل بنود البيعة سريعا وبعدين نرجع للإجابة وصلنا للنفقه في العسر واليسر ومعها ثالث حاجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهى عن المنكر يعني المفروض الآن علماء الامه ينهضوا بالأمر يعني الامه الآن كما ترى ليست لها قيادة أمتنا مفككة غياب السلطة الراشدة الأمة مفككة ويتنادون إلى قمة عربية محدش بيستجيب وهذا على فكرة دي مصيبة عظيمة لأن قمة عربية معنى هذا أننا بنهمل البعد الاستراتيجي لأمتنا وهو العالم الإسلامي وقضية فلسطين مش قضية العرب وفي ظل الحكومات العربية سنة من سنة 18 لغاية 56 ضاعت فلسطين وبيت المقدس فإذا المفروض نحن مطالبون الدعوة إلى العالم الإسلامي كله لأن دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى يعني المؤتمر مش المفروض أنه يضم قادة العرب فقط ولكن يضم م. كل القادة المسلمين القادة أستاذ أشرف وعلماء الأمة وممثل الشعوب الصادقين قضية مش قضية منظمات رسمية في زل المنظمات الرسمية والمؤتمرات الرسمية داعت فلسطين لا دام تضيع ان شاء الله وصل المشهد المؤلم المجرم الذي نعيشه الان الذي هز حتى منظمات حقوق الاسلام في الغرب منظمات حقوق الاسلام في الغرب واليوم كانوا بيتخذوا قرار اللي هو واحد بيقول احنا اتصلنا بابي مازن لانه هو يعتبر ممثل السلطة الفلسطينية علشان يقدم طلب باعتقال سياسيين وعسكريين من الدوله من الكيان الصهيوني لانه دي جرائم حرب وقال انه اعتذر عن هذا مصيبه عظيمه طبعاً, طبعا لماذا هذا النهاردة منظمه حقوق الانسان كلها ادانت تعرف ماذا الذي امتنع عن يبقى القرار فعليه الدول الاوروبيه عشان افتضح الان ان اخواننا اللي بيقف الآن يقفوا وجه الصهيو المشروع الصهيوني الامريكي المدعوم من المنظمات الدوليه النهاردة أبو راجل الأمين عام الأمم المتحدة بيتكلم حماس وووو يوقف اللوم على حماس يعني شيء عشان بيستغ أمين عاما وأنت بيستغفل للأمة بيستغفل للبشرية صواريخ وأنا من أباتشي وأسلحة الدمار الشامل شوف الكلب كلين فنحن الآن في مواجهة مشروع إجراء أظن هذا الكلام ينطبق على البند التالي وهو أن تقولوا في الله لا تخاف أو لا تخافون في الله لوما تلائم ونحن في نفس الوقت بنقول يا أمة الإسلام يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسبب قوما غيركم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله مش مسلمين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء قلوا أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب آه. دكتور جمال في هذه الأثناء التي كان يتعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايع أصحابه تحدث أثنان من الصحابة البراء بن معرور وأبو الهيثم ابن التيهان أحدهما يعني كان يتشكك والآخر كان يؤكد ماذا قال وما الذي دفعهما إليها؟ نعم هو طبعا أراد يعني طبعا لما سئل لما قال الأسد بن زرارة إن ده البيع معناها هلكت في تضحيات بالنفس والمال. فوقف البراء بمعروض وقال كلمة حقيقة. يشد بها على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بيده أسعد بن زرارة فقال البراء بن إذا البراء بن معرور قال الذي أخذ بيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا يعني أزواجنا ونسائنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابر عن كابر فقاطعه أبو الهيثم ابن التيهان متسائلا شوف لان بيفكر في ايه شوف النزل بيفكر في ايه وهو قاعد يفكر فيه قال يا رسول الله إننا بيننا وبين الرجال حبالا وإننا قاطعوها عن اليهود اللي موجودين في المدينة لا. احنا هيبقى لنا موقف منهم خلطناها أسلمنا الله يا رب العالمين قضيت ولاء وبراء فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله انتصرت وانتصر الدين أن ترجع الى مكة وتتركنا شوف بفرق خايف النبي صلى الله عليه وسلم يسيبهم عاوز يطمن ان محب الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم والدين الاسلام ف شوف فت... رد الرسول صلى الله عليه ولكن مان مان بعد الفاصل الشهدان الكرام بعد الفاصل نرى رد الرسول صلى الله عليه على أبو الهيثم ابن التيهان فاصل ونعود آه... آه... انا الشاه الف فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنعون أبناءهم وزراريهم وكانوا على هذا العهد واثقين ومطمئنين أنهم سيؤدونه بكل أمانة ولكن أبو الهيثم بن التيهان كان له تخوف أنهم بهذا العهد سوف يقطعون صلاتهم باليهود فكان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك إذا نصرك الله هل تعود إلى قومك وتتركنا؟ فكيف كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تبسم وقال بل الدم الدم الهدم الهدم انا يعني احارب من حاربتم واسالم من سلمت استقبلنا جسد التليفون معنا سيد محمود من مصر السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذنا, الجميل استاذنا الجليل شايفنا الجميل الشير جمال اهلا بك استاذ محمود <تصفيق> كأنك بتعزف على هذا الوتر. يعني الوتر الذي في قلوبنا ينادي ولا احد يسمع ننادي ولا احد يسمع نحن ندعو ونتبرع ولكننا كامرأة ساكله يدها مقطوعه تتسول على ابواب الغرب بلا شك حطين رغبتنا على الـ على, الـ على كتفه الغرب ونبكي لعل لعلنا نصيب وتر في قلوبهم يعني لكي ينظروا إلينا نظرة عطف وهذا مؤلم وهذا مؤسف عندما أتكلم مع سيادتك فأنا بقول شهادة لله هتقابل بها يوم القيامه اللهم بلغت اللهم فاشهد علماء الأمة فرقبتهم دماء غزة ودماء الفلسطينيين اجتمعوا مش طلعوا بيان اجتمعوا وعودهم اطلبوا الرياسة اطلبوا الملوك قولوا لهم الخط ده غلط الطريق ده غلط وليكن ما يكون وانت تعلم سيدي بان كثير من علماء الامه قد قضوا معظم عمرهم في السجون من اجل كلمة حق فليس المسألة بيانات و و واستنقرات وشجب وننضك علماء امه لا المسألة ان انا اخد خطوة انتو اللي اريبين مش احنا رسالتك واضحة سيد محمود شكر الله لك وان شاء الله تسمع تعليق الدكتور عليها دكتور جمال قلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على ابو الهيثم التيهان حتى يطمئنه فماذا قال نعم قال لهم صلى الله عليه وسلم انا منكم وانتم مني وبل الدم الدم الهدم الهدمة الهدم احارب من احارب تم اسالم من اسالمكم يعني قاعد معاكم مش اسمكم يعني لكن هذا يدل على الحب الكبير فكلما الخالطه صلى الله عليه وسلم يستشعر الحب الكبير رساله زي عمر بن الخطاب لما قال له يا رسول الله والله يعني ان ان أنا احبك يا رسول الله قال له ف قال له اكثر من نفسك فشكذ عمر بن خالي. فلما قال له قال له الان انت يا رسول الله حب إلي من نفسي واهلي ومالي, ومالي. فعلا حتى لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله فعلا كان يتمتع بحب كبير نحب رسول الله ونأمل أنه يشفع لنا و... اللهم أمين و... طيب أنا هستعد أن نحك لأنه وقتنا خلص ف... ولكن قبل أن ندعي بت يعني بتستفسر عن يعني فتوتين هي سمعتهم الفتوى الأولى أنها سألوا عن الجهاد واللي بيحصل في فلسطين فأحد الناس قال كل بلد تدافع عن نفسها فماذا تقول عن هذه الفتوى أوه. يعني هذه ما فوت تقول لنا من الذي قال بهذا الكلام لان لازم يبقى في استدلال بالادلة الشرائية يعني مشكلة دي فوضى الفتوى انا بتكلم احنا سبق وذكرنا ان اولا قضية فلسطين البيت المقدس من النهر الى البحر قضية العالم الاسلامي مش العالم العربي ولا قضية الفلسطينيين دي قضية العالم الاسلامي وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين نعم. ونصرة أهلها بالمال والنفس والسلاح وكسر شوكة العدوان فريضة شرعية وضروح حياتها وهو الآن فرض عين نعم. فرض على الكفاية إذا حدثت الكفاية لكن مفيش كف... الكفاية مش حدثة بالدليل على هذا التقتيل والتدمير الذي يتعرض له الفلسطيني، أخوانا في غزة ولا أحد يتحرك من, الم... من المنيار ونصف مسلم حتى قتال حقوق الإنسان فلذلك هو فرض عين وثاني مرة أنا أقول للناس يا أخواننا يا من يعني تمالئون يقول رب العالمين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فؤلاء كتب عليهم انا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم جزاكم الله خيرا دكتور جمال الاجابه واضحه بس بعتذر لمشايخنا الكرام عن الاتصالات لان في الكنترول يقولون ان في اتصالات كثيره ولكن لأن وقتنا خلاص خلص إحنا بس هنجاوب جمال يدعو غزة. كان بتقول ان احنا بيننا وبين اسرائيل عهود فهل هي تنطبق يعني كل شرط ليس في كتاب الله باطل والمفروض كلام ربنا يعلو عن كان بيديفد ويعلو عن الاسله دي دماء الامه تسير بغزاره اذا كله في خطر وغالب بلاد العالم العربي والاسلامي تحت الاحتلال الاجنبي دي فروض يعني سموها في الـ في, الـ في الشرع عقد اذعان فعقد اذعان احنا كنا عاوزين حد يطلع من سيناء بس على سبيل المثال فاضطروا ان هم يوقعوا مع وانا ما فيش حد اسمها اضطر دي مسألة بينه وبين ربنا أنا اعتقد ضباط الثورة في مصر ارفعه للرئيس السادات مذكرة قبل توقيع كان بديفر وقال ده بتعرض امن الامة للخطر ودي مسألة يجب ان تفكر فيها جيدا انها على كذا وكذا وكذا في هذه الاتفاقية شرط ان لهذه الاتفاقية فوق كل الاتفاقيات الاخرى فعلاً مقيادة لكن أنا العدو نقض العهود ده كان من ضمن الاتفاقية تمكين الفلسطينيين من تحقيق حقوقهم المشروع لم يتحقق العدو الآن يضرب الحدود المصرية يعني انتهك حرمة الوطن إذا فلا عهود بيننا وبينهم لا عهود بيننا لا وبينهم لا يدخل قريما هذا الكلام نعم جزاكم الله خيرا دكتور جمال ال الإجابة واضحة ولا عهود وما وما وقع في أصل ولا تعرّبه المفروض القادة يجدون مخرجا الآن عندنا المبررات هؤلاء الناس انت لأن المفروض يا إخواننا نحن مش نفهم إحنا أنا مش مصري وده فلسطيني إحنا أمة وحدة إن هذه أماتكم أمة وحدة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد الله أشرف من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتقه في حرمته خذله الله في موضع يحب فيه وسطه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ورده لكل مرء منه يوم إذن شأنه ينقنيه اتق إن زلزالة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم أرضعت وطبع كل ذات حمل الحملاء وتر الناس سكاره وما هم بسكاره هم ولكن عذاب الله شديد والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صلى الله عليه وسلم أن مفند عنصر خاك ظالما أو مظلوما والرسول صلى الله عليه وسلم المعنى واضح ربنا يكرمك ولكن نحن في حالة الآن إلى الدعاء لأهل غزة تفضل فهم الحمد لله والحمد لله إلى إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد العبدالله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ايل محمد كما صلفت <تصفيق> <تصفيق> الله... الله منصر اخوانا على ارض فلسطين واغزة من غيرها من ديال اسلام نستغيث بك فاغزهم ونستنصر بك فانصرهم آمين. اللهم سدد رميهم وتولى امرهم آمين. وتقبل شهداءهم واستر اعراضهم وفك اسراهم أمينو. وكفة ايدي المجرمين عنهم كفة ايدي الخوانة عنهم أمينو. اللهم اربط على قلوبهم قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم اللهم اجرهم في مصائبهم خير ابدنوا خير منها رب العالمين أمينو. ربنا انهم صفات فاحملهم جياع فاطعمهم عدش فسقهم ارض فدوهم جرح فدوهم اللهم كل اليرامل والايتام والاطفال يا رب العالمين امين كل الارامل والايتام والجرحى والزم الذين يستغيثون بدأمة الإسلام ولا مجيب ليس لهم أحد سواك اللهم أصلح ذات بينهم وأصلح فساد قلوبهم واجمع شملهم ووحد صفهم وعقد دماءهم ولا تجعل بأسهم بينهم واجعل بأسهم على عدوهم اللهم اجعل بلدهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين نسالك لهم من الخير عاجل واجل ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجل واجل ما علمنا منه ولا نسالك لهم الخير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بك من الشر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلح. اللهم انت عددهم أنت, أنت, انت ناصرهم بك يصولون وبك يجنون وبك يقاتلون فلا تردهم خائبين أمين. فلا تردهم خافين. قو زهورهم سدر رميهم انصرهم بالرعب يا رب العالمين على العدو يا رب العالمين اللهم كن لا تكن عليهم سلك لهم العافية في الدنيا والاخرة سلك لهم العفو والعافيه في دينهم ودنياهم واهليهم ومالهم واولادهم استر عوراتهم وامل روحاتهم واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم ومع الشمائلهم ومن فوقهم وعزم بعظمات كان يغتالوا من تحتهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم عليك باليهود ومن عاولهم وشايعهم وفتح لهم دارا البابا الى ديار الاسلام ومكر لهم الرقاب المسلمين آمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا آمين. انهم ظنوا قدنا انهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين يا رب منهم تدميرا يا رب العالمين اللهم اكفنه وأمة محمد بما شئت يا رب العالمين أم. اللهم اهد حكام المسلمين اللهم وفقهم إلى طاعته ردهم إلى دينك ردا جميلا صنفان من الناس صلحة صلحة الأمة وإذا فسد فسدت الأمة العلماء والأمراء اللهم وفق قادتنا ووفق أمتنا ووفق علماءنا الى الطريق الحق المستقيم اللهم انزع من قلوبهم الجبن والخور من اعداء الاسلام أم. اللهم اجمع امتنا على الخير يا رب العالمين انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أم. ليس لنا رب سواك فندعوه انت القادر ان تجمع الامه على قلب رجل واحد في هذا التحدي الذي واجه الامهنا استيقظت الشعوب والأمة تحتاج إلى من يأخذ بيدها هيئ لها قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله وينقاذ لها ينقاذ له يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الاخرين وصلي على محمد في الملائل العالم الدين وارضى اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين بحسن يا بودي سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمدا الدكتور جمال شهدنا الكرام وما زال الصراع مستمرا وغدا إن شاء الله نكمل قصة الصراع <تصفيق>